أعوذ بالله من الشيطان الرجلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا I'm not afraid. why wow. i'm وإذ <تصفيق> لهم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> Yeah, yeah. As far نحن nah. الخولق mm -hmm. in And... I'm sure. a Terima kasih وان ميل وتصليات وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماء لَوْ أَنَّ